رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفمحون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 رضوا بأي يكون مع القوالب، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.